فَقَدَرْنَا ثَنِيعَ الْقَادِيُونَ وَإِلَوِيَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجَّعَ لِلْأَرْضِ كِتَابَ أَحْيَىٰ أَوْ أَمْوَاتٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فَرَاتٍ